بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف, والسقف المرفوع والبحر المسجور إ ن عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين اللذين هم في خوض يلعبون م و س د ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ َ ف َ س ِ ح ْ ر هذا ََ أ ام َ ن ت ُ م ْ لا َ تبصرون َُُِ اصلوها ََ فاصبروا ُِْ أ َ و ْ لا َ تصبروا َُِْ سواء ٌََ عليكم ََُْْ إ ِ ن َّ م َ ا تجزون ََُْْ ما َ كنتم ُُْ تعملون ََُْ ان المتقين ََُِّْ في ِ جنات ٍََّ ونعيم ٍََِ فاكهين ََِ بما َِ اتاهم َُْ ربهم َُّ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون م ت ك ي ن على سرر و م ص ف و ف ة وزوجناهم بحور عين والذين آ م ن و ا و ا ت ب ع ت م ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم الحقنا بهم ذرياتهم وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم من شيء كل امرئ بما ك ص ب ر ع ي ه و أ م د د ن ا ه م بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها ك أ س لا لهم لا ل ه موسوعه ي ف ل ي م النابلسي ه للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه ق موسوعه النابلسي ن فمن ا للعلوم ه ي ن ا الاسلاميه ب ا ل م و إ ن ن قبل د ع و ا ل شركه الهدى شركه ب ب ك ا دعويه أم ق و و ل ن غير ن ربحيه ذات ل قل م ن و ر ب ص و فإني مضمون ع اجتماعي ل ر ب ص ي ن أ تأمرهم أ ح م م أم هم قوم ه بهذا ا ط غ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 أ م هم ا ل م و ن ه م سلم يستمعون فيه ف ل ي أ ت مستمعهم بسلطان مبير أ م له البنات ولهم البنون أ م ت س أ ل ه م أ ج ر ا فهم من مغرم مثقلون ه م الغيب ي ب فهم ك ت و أم ي ي ر د و ن ك ي د ا ف ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا هم ا ل م ك ي د و ن أم ل ه م إ ل ه غير ا ل ل ه س ب ح ا ن ا ل ل ه ع م ا ي ش ه و إ ن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوع فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ي ص ع ا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون واصبر لحكم ربك ف إ ن ك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه و إ د ب ا ر النجوم